إذا كان لي ولد يبلغ من العمر أكثر من عشر سنوات وصحته ضعيفة ويصر على الصوم ولخوف عليه أحاول منعه من الصيام فعل علي في ذلك إثم الصوم كسائر التكاليف لا يجب على المسلم إلا عند البلوغ وذلك لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححة لكن بعض العلماء أوجب على الصبي إذا بلغ عشرا أن يصوم، وذلك لحديث إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان رواه ابن الجريد. وكذلك قياة على الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الغلام عليها إذا بلغ عشرا لكن الرأي الأول هو الصحيح، وهو عدم وجوب الصوم إلا بالبلوغ ومن هو دون العشر ليس هناك خلاف في عدم وجوب شيء عليه من صيام أو صلاة وغيرهما ولكن مع ذلك يستحب أن يمرن على العبادات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين كما رواه أبو داود بإسناد الحسن وكان الصحابة يمرنون أولادهم على الصيام أيضا روى البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أنهم كانوا يصومون عاشوراء ويصومون صبيانهم الصغار ويذهبون بهم إلى المسجد ويجعلون لهم اللعبة من الصوف فإذا بكى أحدهم من أجل الطعام أعطوه إياها حتى يحين وقت الإفطار وكل هذا في الأولاد الذين يفيقون الصيام أما من كان بهم مرض أو صحتهم ضعيفة يزيدها الصوم ضعفا فليس على الآباء والأمهات أن يأمروهم بالصيام لكن لا ينبغي ايضا أن ينهوهم عنه بل يتركونهم يجربون ذلك بأنفسهم فإن أطاقوا استمروا وإلا فإنهم سيتركونه باختيارهم وعلى الآباء والأمهات أن يمدحوا في أولادهم عزمهم على الصيام وأن يبينوا لهم حكمة تشريعه بلا باقة وكياسة وسيكون استمرارهم في هذه التجربة أو عدولهم عنها باقتناع وهذا منهج تربوي سليم والله أعلم